جا و ابنك أنا مدلي داك أبلني عندك دنا ابنك ابنك أنا ابنك أنا بس الخطايا شوهتني ابنك أنا بس الشوارع توهتني. وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ وقول لك جاي لك أنا بس الخطايا شوهتني ابنك أنا بس الشوارع دوهتني وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ وقولك جاي لك أنا بال غریب من في قلبك خدني لحضنك جاي لك أنا ابنك أنا بس الخطايا شوهتني ابنك أنا بس الشوارع توهتني وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ وأقول لك جاي لك أنا رجع وعاري إن السماء تفرح بخار السماء تفرح بخاطي زي أنا حق لي وعدت ابني عندك سئني نابعات جاي لك أنا لي وعدت ابني عند نابعك يا لك أنا ابنك أنا بس الخطايا شوهتني ابنك أنا بس الشوارع توهتني وسط الطريق وحدي يا ربي فجاء لقيتني بصرخ وقول جای انا كل واحد فينا يراجع نفسه وشوفه واقف بينصلي ليه الهنا الطيب بنشكرك يا ربي يا سعى النسيح رب انت اله مفيش احن منك اديني يا رب توبة الابن الضال لما ارجع لك اديني يا رب فرحة الابن الضال لما ارجع لك يا رب يسوع يا رب احنا محتاجين ايدك يا رب تلمس كل واحد فينا يا رب واترجعه اليك يا رب احنا من غيرك ما نعرفش تعمل اي حاجة جايز يا رب تكون صلاتنا فترة وما الروح يا رب بتعصلا لكن انت بتقبل صلاة كل واحد فينا يا رب وتسمع كل واحد فينا الدين يا رب المحبة اديني يا رب التوبة الحقيقية اديني يا رب نحبك عشان نعرف ما لك يا رب اتمس كل واحد فينا الآن يا رب يسوع طيب كل واحد لطلبه يا رب انت قادر تحققها يا رب ان كانت لصالحنا ولما شئتك الصالحه في حياتنا ابعد عنا يا رب كل خطيه وكل شبه خطية يا رب احنا الخطايا شوهتنا يا رب لكن انت قادر تجمدنا مره تاني يا إلهنا الطيب أنت مفيش أحن منك يا رب الأطيب منك بتقبل كل واحد فينا مهما كانت خطيطة يا رب الدنيا يا رب نحس بفرحة التوبة يا رب زي الابن الضال لما رجع لأموه إحساسه أكيد كان إحساس لا يوصف لأنه كان حاسس بفرحة يا رب مفيش حد في الدنيا كلها فرحة لأن أبو إبلو أنت يا رب بدينا الشعور ده يا رب نحن نفرح أن نحن لك يا رب يا صلى مسيح مهما كانت خطيئنا يا رب أنت قادل تغفرها لنا يا رب أنت قلت إن أعترفتم بخطيئكم فأنا أمين وأعادل حتى أغفرها لكم يا رب إحنا بنطرح قدامك يا رب وتحت رجليك دلوقتي يا رب حياتنا انت يا رب اللي اتدبره وانت يا رب اللي تمشينا يا رب حسب ردتك ومشيئتك لان مفيش فيش حد في الدنيا كلها يختار لنا الصالح غيرك انت يا رب بنطلب يا رب من اجل اللي مجوش النهاردة الاجتماع وكل واحد يا رب نعرفه في حياتنا وصالينه دلوقتي يا رب اذكر يا رب الذين ليس لهم احد ان يذكرهم اسكر يا رب كل واحد في نوت الباطل يا رب من اجل كل واحد بنطلب من اجل يا رب ادينا يا رب يا نبيه دموه كثيره كما اعطيته منذ اقديم يا مرأة الخاطئة اعطينا يا رب فرحة التلات فتية الكدسين في الاتون لما نزلت وطفت النار يا رب نزلت معاهم وسط الاتون يا رب قدين يا رب فرحة دانيال لما نزلت وفسدت أفواه الأسود قدين يا رب فرحة شعب بان إسرائيل لما عدتهم البحر الأحمر وشقيت البحر يا رب مهما كانت خطايانا يا رب يا سعى مسيح انت قادر انك تفتح قدامنا طريق يا رب وسكة انت قادر يا رب تلمس كل واحد فينا يا رب بنعمتك الأيام يا رب مقصرة وشريرة وبنبعد عنا كل يوم عن التاني يا رب لكن أنت قدر تجذبني يا رب يا سعى مسيح يديني يا رب حيات الطهارة والبراءة والنقاوة اخفر يا رب خطايانا وجهلنا احنا بنعمل خطايا يا رب لأن احنا بنحبكش احنا لو بنحبك فعلا يا رب كنا مش انزع عليك. يا رب كل واحد فينا يا رب عارف ان هو مكسر في حقك الان يا رب يا سعى المسيح انت كمل ناقصنا يا رب كمل الناقص في حياتنا يا رب ورشيتنا يا رب نرديك ازاي اسكر يا رب هذا الاجتماع اسكر يا رب الخدام والمخدمين اسكر يا رب اللي بيجوا لما بيجوش اسكر يا رب امين الخدمة اسكر يا رب دعافي وحقارتي واخف لي خطايا كثيرة هنعم علينا يا سيدنا بعقل وفهم وقوة نهرب بالتمام وكل أمر راضي اكتب أسماءنا يا رب في كتاب سفر الحياة لكي نرسل ملكوت اديني يا رب ان احنا نكون هياك المقدسة لحلول روحك القدوس فينا يا رب نقينا يا رب ونقي داخلنا يا رب يا صلى مسيح باركنا يا رب بنعمتك واقبل صلواتنا اخفر لنا يا رب خطينا بشفاعة العدراء ومخلاء شفاعة جميع مصاف كليسيك أمينا وكأننا مستحقين أصرخون أقول لك بكل شكر يا إباني الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك يتقن ماشيتك كما في السماء كذلك على الأرض وبذناء كفافنا أعطينا اليوم وأخفر لنا وبنم ويعطينا أن نخفر المزيبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكننا جئينا من الشرير والمسيح يصار البلد لأنا لك ولمر تعشون